بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات المختار الإسلامية تقدم واشكل إلى الإله وما ترى مما معشر متألّبين الكل يدعي وانطرخ أنه سيفعل ويفعل ثم تأتي الفتنة يُمِزُّ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أراد العير فإذا هم يلاقون النكث فلما رأى الله صدقهم قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من الملائكة مرضفين فهل تأخروا عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وانسحب الجيش من المعركة بالأمر يستقبلون الجيش المنسحب بالحجارة واليوم بعض شبابنا يستقبلون غانيا ومضربا بيده القطار ولاعب صالة المطار بالورود والأزهار مستار يا مستار هذا زمان العار من صنجة إلى قندهار قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة واتني برأس خالد المذنى فهل قال الصحابي المهمة صعبة هو اعذرني لا بل اخترت طيفة واشتز رقبك المؤمن الصادق يعتز ويعتز بعقيدته ويعلم أن الأيام دوله ولكن العزة لله ورسوله والمؤمنين قال لأصحابه ابشروا فقد أتلنا الله قادرين ردوا على أشكلهم. أشكلهم. أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون حتى إذا وردوا المدينة قتل النبي ومظلم الأساسي أيها الناس ما لكم, لكم. تبنون ما لا تسكنون ما لكم أجمعون ما لا تابنون. ما لكم؟, فتضيلون ما لكم أقول إلى الله مشتكى فكيف لو جاء أبو ذر فكيف لو جاء أبو ذر ورأى نساءنا وأطفالنا يتميلون مع المعاذ والأحا كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الفقر يهدمون مساجدنا فكيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليف يلتهكون أعراضنا كيف لو جاء أبو ذر والله أحباد القواة والخنازير يتلاعبون بأمتها الصادق عنده قضية يحيا من أجلها ويموت من أجله وما الثمن الجنة. من الجنة. من الجنة. عندها وقال وعني ما الله لا أجد ريح الجر وأجد ريح وأقول لكم لا عذر لكم أمام الله إذا فردتم في دينكم أقول إلى الله. وأقول لكم، لم يبق إلا الحبل الممدود إلى السماء. ألا إن نصر الله قريب؟ ألا إن نصر الله قريب؟ نصر الله قريب؟ مع الصادقين, مع, الصادقين مع الصادقين فيا إخوتنا وأحبتنا إذا أحببتم الخير ورغبتم في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعتم في جنته وعظيم ثوابه فكونوا مع الصادقين فكونوا مع الصادقين محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يضيع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيم، ومن يضيع الله ورسوله فقد فات فوز عظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاب الأمور معداتها. كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق وطاعي وططاكم أسأل الله العظيم وبلع الشلفري أن يجمعني وإياكم في دار كرامة إخوانا على سرق متقابلكم أسأل سبحانه أن يحفظني وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطل يقول الناظر المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤذبه دوما قضاياه مهما تطاولت الأيام فهو على تباته تزرع الآمان يمناه وإن دعا لجهاد الكفر داعيته بالروح والمال والإغدام لباه نحن في ليلة بعنوان كونوا مع الصادقين العملة النادرة والبضاعة التي نحتاجها في هذا الزمان وفي كل زمان قال ابن القيم رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين المنزلة التي فرغت بين أهل النيران وبين أهل الجنان الصدق الذي صرع الباطل وطرح من صالبه لم ترد صولته ومن جعل به لم ترد جولته وهو باب الدخول على الرحمة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فلا ينجو في ذلك اليوم إلا الصادقون لا ينجو في ذلك اليوم إلا أهل الصدق أما أهل الكذب والمنافقين فلقد قال الله عنهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوزة فليس في جهنم مثوى للمتكبرين مرتبة رفيعة مرتبة الصفر ومرتبة الصاجغين هي مرتبة الأنبياء كما قال الله عن أنبيائه وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي وقال عن إدريس وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي وقال عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وقال عن يوسف يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع براء من زمان إلى آخر إلى آخر الآية فالصدق مرتبة الأنبياء هي أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء قال الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقب الله أجعلنا منهم واجعلنا معهم الصدق عمل نادرة أحبا نفتقدها في هذا الزمان في الرخاء الكثير يتلعب أما في أوقات الشدة فيظهر الناس على حقيقتهم ويظهر الناس على صورهم لكن كما قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له قال الله جل في علاه آمرا عباده المؤمنين ونادبا إياهم أن يلتحقوا بتلك القاقلة المباركة قافلة محمد ومن معه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن لم يكن محمد ومن معه فمن يكون إذن اتقوا الله عباد الله وقرأوا في أخبار الصادقين حتى ترى كيف بلغ أولئك إلى تلك الدرجات الرطيعة ليس بالكلام ولكن الأفعال تصدق الأقوال في أيام مضت وفي سنين انقضت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض يقيم عليك هذا الثين العظيم فبايعه على هذا مجموعة من الرجال رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تفديل اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواصط أيام التشريخ عند العقبة جاءوا وقد عاهدوا وتواعدوا على أن يبدلوا كل غالب وكل نبيس في نصرة هذا الدين تواعدوا واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة ضربوا فيها بنود تلك البيعة الصادق منها يحتاج أن يجدد تلك البيعة اليوم إن كانوا قد بايعوا نحن نحتاج أن نبايع مرة ثانية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكف على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليكم الله فسيرجيه أجرا عظيم يقولون عن تلك البيعة تسللنا من فرشنا كما يتسلل القضاء حتى جئنا إلى المكان الموعود والوقت المهدو ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس فكان أول المتكلمين العباس قبل إسلامه فقال يا قوم يا معشر الأوس والخزر إن محمد منا كما تعرفون وإنه في عزة ومنعة في قومه ولكنه أبى إلا لحبكم، بكم فإن أنتم وفيتم له بما وعدتموه فأنتم ما وإلا أدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه قالوا انتهيك قال نعم قالوا تكلم يا رسل الله وخذ لربك ولنفسك ماهرا فقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم القرآن وآيات القرآن التي لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا وتصدزعا من خشية الله قرأت عليهم الآيات فعلموا أنها بيعة ثمنها الجنة على أن يقدموا في سبيل ذلك الأنفس والأموال فرأى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم تلا ذلك ببنود البيعة من بنودها الأمر بالمعروف أنه عن المنكر في المنشط وفي المكره وفي النفقة في العسري واليصف وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه مزركم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يعني اليهود أحباد القردة والفناتين إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق إن نحن قطعناها وأظهرك الله ترجع وتتركنا قال بل أنا منكم وأنتم مني الدم الدم والهدم الهدم قالوا مديمينك نبايعه فقام أسعد بن زرارة أصغر القوم يبين للقوم خطورة هذه البيعة قال يا قومي تدرون على ماذا تبايعون هل تدرون على ماذا تبايعون؟ أنتم تبايعون على عداوة القاصي والداني، أنتم تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وضياع الأموال. إن قطّم على البيع وبنودها عز الدنيا وعز الآخرة، وإلا فخزي الدنيا وقيت الآخرة. قالوا انتهيت يا أسد. قال نعم. قالوا يا رسول الله، إن حن وفينا ببنود البيع، فما لنا؟ إن نحن وفينا ببنود البيعة فما قال لكم الجد قالوا مد يدك نبايعه مد يمينك نبايعه فبايعوا على أن يكون الثمن على أن يكون الثمن الجد ثم يظهر الرجال أنهم صادقون يظهر الرجال أنهم صادقون في أقوالهم وفي أفعالهم قالوا يا رسول الله نحن أهل حق ورطناها كافرا عن كافر ولئن شئ لنميلن على أهل منا غدا في أسيافها ولئن شئ لنميلن غدا على أهل منا في فقال لم نؤمر لم نؤمر بعد الله اشترى وهم باعوا على أن يكون الثمن على أن يكون الثمن الجدة عبد سابق ووعد صادق ومن أصدق من الله قيفه من المؤمنين رجاله صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى ذحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل في الرخاء الكل يتعي وصلا لليلة وليلى لا تكرر لهم الكل يدعي وقت الرخاء أنه سيفعل ويفعل ثم تأتي المواقع ليميز الخبيث من الطيب وحتى تتميز الصفوف حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذي نصدقه ولا يعلم الكاذبين عف الله عن كلمة أنت لهم حتى يتبين لك الذي نصدقه وتعلم الكاذبين سبحان الله هم بايعوا على النصرة على البذل على العطاء في المدينة ثم يقبل الله إلا أن يمتحن أولئك الرجال في صدقهم في إيمانهم في حقيقة اتباعهم فخرجت قريش في قافلة لها تريد بلاد الشام الرجال يوم أن هاجروا خلفوا أموالهم وخلفوا ثرواتهم في مكة استولت عليها قريش بما فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب استرداد بعض مما تركوه في مكة أن يستولوا على فيلك القابلة فخرج ما يريد القتال، أبداً لم يكن على الباب ولا على الحياة أنه سيكون هناك قتال. أرادوا العير فإذا هم يلاقون النفير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكاره يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يصافون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقفع دابر الكافرين ليحق الحق ويقفل الباطل ولو كره المجرمون سبحان الله خرج بمن معه ثلاثمائة رجل شعارهم الصدف شعارهم أنهم في صادفة تريد ما عند الله جل وعلا خرجوا يريدون العلم فإذا في قد تغيرت وإذا قد تغيرت وتبدلت فرات الغافلة من طريق آخر لما سمع أبو السفيان بالخبر استنفر قريشا ومن معها فخرجوا بجيش عربا ما عرفت في العرب من قبل خرجوا بألف فارس مدججين بالسلاح والعدة والعتاد خرجوا في سبعمائة بعين وسبعين ينحرون كل يوم عشرة من الجزور طعاما وشرافا لهم أما الفريق الآخر قلة قليلا لا تتجاوز ثلاثمئة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا معهم من الإبل سبعين الثلاثة يطردقون على بعيد واحد معهم فرس أو فرسان كما قيل ما معهم من وسائل الحرب وعدتها إلا قليل لأنهم ما خرجوا للقتال أصلا فرات القاتلة ونجت بمن فيها فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف وجيش قريش بالعدوة القصوى وأنتم بالعدوة الدنيا والركب أسفل منكم ولو توعدت لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعوب ليهلك من فلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضع قد تغير وقد تبدّد شاور أصحابه لأن المبدأ شورى بينهم قال أشيروا عليّ أيها الناس أشيروا عليّ أيها الناس فتكلم أبو بكر وأجاد الكلام تكلم عمر وأجاد الكلام تكلم المقداد وأحسن الكلام هؤلاء من؟ هؤلاء المهاجرون ما خرجوا إلا وعندهم أتم الاستعداد للبدل للبدل والعضاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد رأي من؟ يريد رأي الأنصاف ثقل المعركة سيقع على أولئك الذين بايعوا عن النصرة في المدينة فإذا من خارج المدينة لكن الصادق عنده استعداد على أن يبدل في أي وقت وفي كل مكان طاعة لله ولرسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالشتة وفي الرخاء قال أشير علي أيها الناس فقال سعد بن معاذ كأنك كعنين يا رسول الله كأنك كعنين يا رسول الله لقد عملنا بك وصدقناك واتبعناك يا رسول الله صلح حبل منشش وقطع حبل منشش عادي منشش وصال منشش خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت ووالله للذي أخذته أحب إلينا مما ترك والله لو أمرت أن نرمي بأنفسنا من أعلى الجبال لرميناها ما تخلف منا رجل واحد والله لو طبّنا البحار لخوناه أمامك ما تخلف منا رجل واحد والله لا نقول لك كما قال ابن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتل فلما رأى الله صدقهم قال إذ تستغيتون ربكم فاستجابل أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعنام فاضربوا منهم كل بنام ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدقوا مع الله صدقوا مع الله فصدق الله معكم في الشدة في الرخاء رجال في كل حال من الأحوال رجال فرضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأنت لديهم آيات تبين مكانتهم عند الله جل في علام لقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كفح في فعلم ما في قلوبهم علم أن تلك القلوب مليئة في الصف مليئة في لله ولرسوله فتنزلت الآيات تزكيهم وتبشرهم بما عند الله جل في محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم بكعا سجتا يبتغون فضلا من الله ورضوانا في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورة إلى آخر الآيات وكثير من الآيات التي تذكين أولئك الرجال أبدا ما تأخروا أبدا ما تأخروا في يوم من الأيام تطاول الكفار على المسلمين وقتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأرسل إليهم من يؤذبهم من الصادقين أرسل جيشا قوامه ثلاثة آلام رجل ثلاثة آلات رجل حين وصلوا إلى أرض المعركة إذا بالقوم قد استعدوا في أكثر من مئة وعشرين أمس تلك الفئة القليلة لكنها صادقة فنظم النبي صلى الله عليه وسلم ورتب ذلك الجيش كما ينبغي فقال يتولى الإمارة زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بالرواح تخيل الموقف فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينقل المعركة على الهواء مباشرة ليست مباراة كرة قدم يجتمع على رؤيتها ملايين بل فالمعركة التقت فيها فئة صادقة مع فئة كافرة ثم تنقل المعركة وحر على الهواء مباشرة إلى المدينة لأن المدينة كان يهمها أخبار أولئك الرجال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وقائع المعركة لأصحابه قال حمل الراية زيد ثم قتل ثم حمل جعفر شعفر رابي طالب ثم قتل ثم حمل اللاية عبد الله سبحانه رواحة ثم قتل ثم سكس قليلا ثم قال ولقد رفعوا إلي في الجنة ولقد رفع إلي القادة الثلاثة في الجنة ثم تعال نرجع إلى آخر المعاوكة حمل اللاية ثابت بن أقرب حمل اللاية ثابت بن أقرب فقال يا خالد ابن الولي رجل المعارف ورجل المواقف كم الأم اليوم بحاجة إلى أنفال خافف قال يا خالد احمل الراية خالد رجل يقدر الرجال ويعرف للرجال قيمتهم قال أنت أقدم مني فجرة وأنت أكبر مني سنا أنت أحق بحمل الراية قال لكنك أنت أعلم مني بفنون القتال وما حملت الراية إلا لك أنت فشاور المسلمين قال أثر دون بخالد ابن الوليد قائدا عليكم قالوا رضي فحملها خالد نرجع إلى المدينة المعركة تنقل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ولا حملوا إلي في الجنة قال أما الآن فلقد حمل راية سيف من سيوث الله ولقد حمل وطيس يقول خالد تكسرت في يدي تسعة أسيا ولم يصمت في يدي إلا صحيفة يمانية كم صال وجال خالد والرجال في ذلك المواقف وأبلوا بلاء حسنا رأى خالد بخبرته العسكرية أن الجيش قد قدم ما يستطيع وأن من الانتصار أن يخرج من أرض المعركة بأقل للخسائر فنظم الصفوف وبدل الميسرة واليمينة وصنع خطة عسكرية لا تزال تدرس في مدارسهم اليوم وانسحب بالجيش بأقل للخسائر المدينة تنتظرهم. المدينة تنتظر الجيش الذي الآن سيرجع من أرض المعركة كيف استقبل الجيش استقبل بالحجارة استقبل الصفية الصغار خالدا ومن معه بالحجارة يقولون لهم تفرون من الموت بسبيل الله تفرون من الموت بسبيل الله يا فرار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفرار ولكنهم الكراب إن شاء الله انظر اليوم أنظر الفرق بين الأمثي وبين اليوم بالأمث كان صغارنا يستقبلون خالد ومن معه في أدحة المدينة بالحجاعة يقولون لخالد ومن معه إلى أين يا كراب واليوم صغارنا يستقبلون غانياً ومطرباً بيده القطار في انفصالة المطار بالورود والأسهار مستار يا مستار هذا زمان العار من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار أمتنا ليس لها قرار أمتنا العوبة في اليمين واليسار نرجو صلاح الدين ندور في مسافنا حتى أصابنا الدوار لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيط حتى يصير الشوك جل نار أموقنون يا مستار في المشوار فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة اعدادها مليار ليس لها قرار الصادق مستعد في كل حال من الأحوال مهما كان في الطوابط مهما كان في الأوافر في رخى أو شدة سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل له ولم يرسل له جيشا كاملا أرسل إليه رجلا واحدا قال يا عبد الله بن أنيس اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي قال المهمة صعبة أو اعذرني أو ابحث عن غيري سمعا وطاعف لكن يا رسول الله ما أعرف الرجل ما رأيته قط قال من علامات الرجل أنك إذا رأيته تهاب كان في العرب أقوم عن خالد البذلي أنه رجل بألف رجل قال الجندي سمعا وطاعف فخرج إلى مكة وحيدا لا سرية ولا كثيبة لكن الرجل منهم بألف رجل فوصل إلى مكة وقد أقام خالد الهذلي معسكره في منه فجاءه وقال له والحرب خدعة قال له أنا أريد أن أنضم إلى من معك لكي نبتل محمد فضمه وقربه إليه عبد الله صاحب رأي وصاحب مشورة عرف هذا من كلامه، فقربه وأدناه منه. اليوم الثاني، إذا هو وخالد البذلي يسيرون بعيدا عن الخيام، حتى إذا اختفوا عن أعين الناس، اختلط عبد الله بن أنيس تيفه، واجتز دركة راجل، ورجع يخبر القائد أن المهمة قد تمت، أن المهمة قد تمت. الوحي. قد سبق الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي ان الجندي قد قام بالمهمة على اكمل وجه لما ان وصل ودخل عن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح وجهك اول ما تلقاه تلقاه بهذه الكلمه افلح وجهك خذ عصاتي توكع عليك تعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكلون أعرفك بها يوم القيامة شاهد وآية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول فلما مات عبد الله بن أليس أمر بتلك العصار أن تكفن معه بكفنه آية وشاهد وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول لسان حالهم سأحمل روحي على راحتي وألقى بها في مها بالغد إما حياة تصب الصديق وإما ممات يغيظ العدم الصادق صادق في أمنيته صادق في أمنيته لما عسكرات جيش المسلمين يوم تبوك يقول عبد الله بن مسعود بتنا تلك الليلة فاستيقظ في آخر الليل. فتحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو خالب من صاحبه تحسست فراش صاحبي أبي بكر وعمر فإذا هو خالب من أصحابه نظرت في آخر المعسكر فإذا بنار موقته انطلقت إلى النار فلما جئتها إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر قد حفروا قبره وأوشكوا على إمثال شخص في ذلك القبر قلت يا رسول الله من هذا قال هذا أخوك عبد الله بن للبجادين قد مات ليلة البارحة عبد الله بن للبجادين الذي فر بدينه وترك الدنيا وما فيها طاعة لله والرسول ضربوه عذبوه فر إلى الله والرسول جردوه من ثيابه فلم يجد إلا بجادة فر به هاربا بدينه إلى الله وإلى الرسول فلما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم في قبلا قال اللهم إني أمسيت عنه راب فضع عنه قال اللهم إني أمسيت عنه راب فضع عنه اسمع قمني الاستاذة قال عبدالله بمسعوذ فوالله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب ذلك القبض والله ما تمنيت إلا أن أكون صاحب ذلك القبض فجئني بمثلهم فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريغ المجامع الصادق صادق في دعوته إذا ناجى ربه ناجاه بقلب صادق وبجوارب خاشعة وتوجه إلى الله جل وعلا يوم أحد يوم صفة الصفوف والدعوة لا ترد إذا التغف الصفوف قال عبد الله بن جحش لسعز بن أبي وقاص. يا سعد ادعوا وانا اؤمن على دعائه فقال سعد يا رب اني اسألك فارسا شديدا فأصف شديدا حافظ يقاتلني واغافله فاقتله واسلقه واخذه غنيما فقال عبد الله بن جحش اللهم امين انتهيت يا سعد قال نعم قال امن امن يا سعد اما انا فأسألك يا رب فارسا شديدا بأثا شديدا حرفا يقاتلني وأقاتل فيبضر بطني ويجتع أمبي ويقطع أذني فإذا سألني يا رب لماذا فعلت هذا أقول فعلته فيه يقول سعد فكانت دعوة عبد الله بن جحش أحسن من دعوتي فكانت دعوة عبد الله بن جحش أحسن من دعوتي رأيناه بعد المعركة قد بق ربط وجدع أنفه وقطعت ابنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عنفذ الله عليه فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبنيه المؤمن الصادق يعتز بدينه ويعتز بعقيدته ويعلم أن الأيام دول أن الأيام دول وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون في أشكس الظروف تظهر عزة في المؤمنين في المواقف وفي المتلهمات وفي الخطوب تظهر معادل الرجال لما حصرت المدينة من كل حدب ومن كل صوت وصور الله ذلك الموقف تصويرا عجيبا فقال سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزلاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله القنون ظن المنافقين وليس بظن المؤمنين الصادقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروب تقصعت الأسباب الأرضية كلها ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة اليهود من الداخل قال لأصحابه ابشروا، قال لأصحابه ابشروا فقد أتت نصر من عند الله يوم أن تقطعت العلائق الأرضية ولم يبقى إلا الحبل الممدود إلى السماء ولما رأى المؤمنون الأحراب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا، وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا بقضاء الله وبقدره، وعدهم الله بالنصر، وعدهم الله بالنصر إنهم نصر هذا الدين. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى أن المؤامرة قد تكاملت من كل الجهاد، أراد أن يخفف الحصار على أولئك الرجال فأتا بقادك الطفان، قال لهم في عرض يعرضه عليهم. وفي صلح بينه وبينهم ما رأيكم أعطيكم ثلث ثمار المدينة على أن ترجعوا وتفكوا هذا الحصار أربعة آلاق من قطبان خرجت ليس سأر من المسلمين فليس بينها وبين المسلمين داعه. ما خرجت إلا للغنيم يريدون أن يجعل الصادقين غنيمة لهم ولكن يعبد الله إلا أن يعذر رجال الصادقين لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاءهم وشاورهم على ذلك الأمر ما رأيكم أن ترجعوا على أن نعطيكم ثلث ثمار المدينة وافقوا ما خرجوا إلا لهذا سيأخذون الثمار والغنيمة بلا حرف ولا قتال ولا خساء قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن أستشير من على أن أستشير قادة المدينة لله ضر محمد ومن معه كان يستطيع أن يقضي بالأمر كان يستطيع أن يقضي الأمر ولا يرجع إلى أحد لكنه المنهج النبوي والمنهج القرآني وأمرهم شورى بينهم سبحان الله جاء باستعدين سعد بن عبادة وسعد بن فقال لهم ما رأي على أن نعطي غطفان دول دمار المدينة على أن يرجعوا ويفكوا هذا الحصار قال الجنود يا رسول الله أمر من السماء أمر من السماء فليس لنا إلا إلا التسليم أم أمر تصنعه أنت أم أمر تحبه لنا قال بل أمر أحبه لكم قالوا يا رسول الله نحن هؤلاء القوم كنا على كفر وشرك ونفاق أيام الكفر كانوا لا يأخذون ثمارنا ولا يأخذون أموارنا إلا طهرا أو بيعا اليوم يوم أن الله أعزنا بالإسلام والقرآن وأكرمنا بك نعضهم أموالنا والله ليس بيننا وبينهم إلا ستيت والله ليس بيننا وبينهم إلا ستيت فلما علم الله سدقهم وعلم الله توكلهم عليه قال الله مصورا ذلك الموقف يا أيها الذين آمنوا انكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه ريحا وجنودا لم ترغبا وكان الله بما تعملون بصيرا بصيراً بما تعملون من الاستعداد والإعداد فقضى الله الأمر فقضى الله الأمر لما رأى عزة الرجال عزة مستمدة من أي من كتاب الله من ثنة نبي الله الذي وات المؤمنين في أشد الظروف، وقال لهم ولا تهنوا ولا تهذنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين إن يمتسكم قرح فقد مس القوم فرح مثلهم.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 أننا في أمس الحاجة لمثل هذه العزة أما ترى أننا في أمس الحاجة في هذه الأيام لمثل هذا التمسك وهذا الصدق، فلست في مبدل للعدو تخشعا ولا تضرعا إني إلى الله مرجعي ولست أغاني حين أقتل مسلمًا على أي جنب في الله كان مصمعي أليست البيعات قد تمت أليست ثمن قد دفع والله شراب وهم باعوا على أن يكون الثمن الجنة لذلك خاطب الله الرجال الذين يقرؤون القرآن قال كونوا معهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله فكونوا مع الصادقين كونوا مع محمد وأصحابه اسمع تضغيات القوم يرعاك الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا اسمع الثمن لو اكفرن عنهم سياتي ولو انقلهم جنات الفجر في تحت الانفاق ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغربنك تقلب الذين كثروا في البلاد متاع قليل ثم ما ضاهم جهنم ولا بيس المهاد اسمع ذغريات الغم وقل أين نحن من هؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ونمالهم يبتغون فضلا من الله ورضواه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما موتوا ويؤثرون على أموتهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقش حنافهم فأولئك هم المهنحون هم فقط لا بل لكل من سار على طريقهم والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم زار أبو ذر مكة بعد القطاع فرأى من أهلها عجباً رأىهم قد تطاولوا في البنيان رأىهم قد توسعوا في المأكل والمشرف فصار يطوف حول الكعبة ويقول يا أيها الناس أنا جنذب ابن جناذب صاحب رسول الله فأقبلوا علي فانا لكم ناصح مشفق أمين فأقبلوا علي فقالوا يا صاحب رسول الله ماذا عندك قال أرأتم لو أن رجلا أراد استفر ألم يكن يأخذ للسفر عدته قالوا بلى قال فإن سفر الآخرة أقبل ما تريدون فخذوا له ما يبلغكم قالوا وما يبلغنا قال صوموا يوماً شديدا حرفًا لطول يومٍ مشهور وصلوا في ظلمة الليل في ظلمة القبور وحجوا حجةً لعظائم الأمور واجعل الدنيا مجلسين مجلسٌ في طلب الدنيا وآخر في طلب الآخرة وآخر يضرُّك لا ترده واجعل الدرهم درهمين درهمٌ تنفقه على نفسك وعيالك في حله وآخر تنفقه في سبيل الله وثالث يضرك لا ترده ما لكم؟ ما لكم تبنون؟ ما لا تسكنون؟ وتجمعون ما لا تأكلون وتأملون فتطيلون قتلكم حرصاً على الدنيا لستم ببالغين أقول إلى الله المشتكى أقول إلى الله المشتكى كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحواله كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاخقات لا يسكنها إلا اثنين أو ثلاثين كيف لو جاء أبو ذر ورأى أفزتتنا في البنوك الربوية كيف لو جاء أبو ذرد وراء نساءنا وأطفالنا يتميلون مع المعاذب والأحاق وساعات ما مشى شاف فرق كيف لو جاء أبو ذرد وراء عباد الفقر يهدمون مساجدنا كيف لو جاء أبو ذرد وراء عباد الصليب ينتهيكون أعراضنا كيف لو جاء أبو ذرد وراء أحفاد القودة والخنازير يتلاعبون بأمتنا أتى من يعلم أنما أُذِّل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوقون بعهد الله ولا يطبون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله فيه أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا صلاة وأنفقوا مما رزقناه سرا وعلا ويدرؤون بالحسن استيئة أولئك لهم عب الدار أولئك لهم عب الدار جنات أدنى يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم الضار الصادق عند قضية يحيا من أجله ويموت من أجله. يوم واحد يوم اجتمع الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من يدفع عنا الرجال وهو رفيقي في الجنة من يدفع عنا الرجال وهو رفيق في الجنة فتطايرة الكلمة إلى مسامع الشباب ممن سمعها سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضه فألقا عنهما يطلقه أسمى الجنة وعفيق من؟ رفيق محمد بأبيه وأمي فانطلق يقاتل الرجال دفاعاً عن حبيبه صلى الله عليه وسلم فأبلى بلاءاً حسناً أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى صفر رضي الله عنه وأرضاه فلما انتهت ما ذلك الجندي الذي أبلى في ميدان المعركة. بل كان أول ما سأل قال من يأتيني بخبر سعد بن الربيع من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فذهب الرسول رسول الله يبحث عن سعد بن الربيع بين القتلة فوجده في آخر رمق من الحياة فقال له يا سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم يطرئك السلام فلما سمع أن القائد حير تبسم تبسم وتهلل وجهه فقال له أقرئ النبي مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمه وإني والله لا ريح الجنة وإني والله لا ريح الجنة ثم أبلغ أمي الأنصار أسمع القضية التي كانت تشغل الصادق وأقرأ أمي الأنصار مني السلام وقل لهم لا أعذر لكم أمام الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرر لا أعذر لكم أمام الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرر ما وصى بمال ولا وصى بعيال فلما رجع الرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخفر استعبر القائد استعبر القائد واستقبل القبلة باكيا وهو يقول اللهم القسعد ابن الربيع وأنت عنه راض اللهم القسعد ابن الربيع وأنت عنه راض رحمك الله يا سعد كم نحن اليوم بحاجة إلى أفضل هؤلاء كم نحن اليوم بحاجة إلى الصدق والصادقين انظر إلى الأوضاع يمنة ويسرف انظر إلى أوضاع المسلمين يمنة ويسرف ولا تلمني لا تلمني فلا يلام جريح لا يلام المظلوم حين يصيح لا تلمني فلا يلام الطريد لا يلام المظلوم حين يصيح لا تلمني ولم خافقا بين جنبي لم تحتضن طروح وأنا لن ألوم من ما محسن إنما اللوم الذي فيه روحه، وأنا لن يضيق باللوم صدري إن صدر محب كون فسيح حتى نصل لابد أن نسير على الطريق حتى نصل إلى ما وصل إليه برجاله لابد أن نسير على ذلك الطريق وأعلم أن الطريق محفوف بالمكان ومحفوف بالمصائب والآلام حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى, متى نصر الله متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يا أيها الذين آمنوا كونوا أصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارث من, من أصار إلى الله قالوا نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أما أن نصدق كما صدق أولئك أقول إن كانوا قد استطاعوا نحن أيضا نستطيع إن كان هم قد فعلوا نحن نستطيع أن نفعل فالمنبع واحد وال واحد والطريق واحد والمعبود واحد والذي وعد بالنصر لن يخلف الوعد أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم اذكروني أذكركم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيف اللهم اجعلنا منهم ومعهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليهم شكرا وإذا ابتليته صبر وإذا أذنب استغفار اللهم أبرم لأمتنا يوم رشد يعز فيه أهل طاعة ويذل فيه أهل معطية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أمننا في أوطانها وأصلح أئمتنا ولا أمورنا اجعل ولايتنا فيمن خافك والثقاك والثبع رواك يا رب العالمين نسألك اللهم قادة المصلحين وعلماء ربانيين ودعاكم مخلصين وشباب عاملين وفتياك مؤمنات عاملات يا رب العالمين اللهم انصر من نصرتين واخذل من خذ العبادك الموحدين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة فيه. أنصرهم في كل مكان يا رب العالمين. سدد رأيهم ورميهم. صناعاتهم حق دماءهم. أجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أقبض عدوك وعدوه إنهم لا يعجزونك. يا قوي يا عزي. اللهم أشد وقتك على القوم الكافرين. اللهم أشد وقتك على القوم الكافرين. اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك. يا قوي يا عزي. ربنا عليك توكلنا اليك اعبنا واليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فينا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لشيخنا في الختامه ايها الاحبه نساله سبحانه وتعالى ان نقوم من هذا المجلس مغفورا لنا كما وعدنا رقنا هنا سائل أيها الحباب يقول فضيلة الشيخ فقط من الله إني أحبك الله هذه المنطقة تعيش حالة ماسه إلى المطر نرجو منكم الدعاء والتوجيه بالاستغفار والإنابة بالغيث وخاصة في هذا جمع المبارك فقط من الله أقول حبتي نزول الغيث رحمة من الله ولا تنقطع رحمة لا تنقطع رحمات إلا بالذنوب وحتى تدفع فعل تابد من توبة صادقة فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة قالوا في قوله تبارك وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال هو الذي يصدق في توبته لأن الآية جاءت في سياق آية فلاح الذين خلفوا في الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا ألا من جاء من الله إلا إلي من أجمل القصص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج في قومه يستغيثون ويطلبون القطر خرج في سبعين ألف من قومه فيهم الشيوخ يركع والأطفال يقطع والبهائم يبتعد فدع موسى وتضرع فما زاد في السماء إلا تقشعاً وصفاءً، ودع وتضطع، فما زاد السماء إلا تقشعاً وصفاءً. فأوحى الله إلى موسى وقال: إن من بينكم عبد يحاربني بالمعاصي منذ أربعين سنة. اسمع أن الذنوب والمعاصي إن من بينكم عبد من بين السبعين رجل يحاربني بالمعاصي منذ أربعين سنة. لا أسقيكم حتى يخرج من بينكم فقال يا ربي ما أعرفه قال نادي يا موسى ونحن نبلغ مذاك إليه فنادى موسى في السبعين ألف إن من بيننا رجل يحارب الله بالمعاصي منذ أربعين سنة لن يسقينا الله حتى يخرج هذا الرجل من بينه كلنا أدرى بنفسه الرجل تلفت يمنه ويصر ما خرج أحد علم أنه هو المقصود فغطى رأسه بثيابه ودعى وتضرع إلى رب السماء قال سترتني أربعين سنة سترتني أربعين سنة فلا تقضحني اليوم بين العباد أنا أستغفرك وأتوب بليك وفجأة تلبدت السماء بالغيوم وأمطرت على بني إسرائيل كما لم تمتب من قبله فتعجب موسى إذ لم يخرج أحد فقال يا ما خرج أحد قال يا موسى يا موسى به منعتكم القطر وبه سقيتكم يوم أن كان مذنبا حرموا القطر ويوم أن كان ثائبا تنذلت عليهم الرحمات قال يا ربي علمني من هو قال يا موسى سترته عاصيا سترته عاصيا أفضحه ثائبا اليوم نهن بحاجة إلى تلبة يا إخوان نهن بحاجة إلى تجديد التلبة مع الله نحتاج أن نصدق مع الله أن نتضرع إلى رب الأرض والسماء الله غني عن العباد الله قادر في لحظات يستقل الغيب من أرض إلى أرض الله قادر يا أخوان في السابق يستسقون وفي لحظات تمتر السماء واليوم نستسقي مرات ومرات كيف يتغير الواقع ونحن نحارف الله بالشاشات والغنوات أغاني ومتامير وتر كل الأوامر ونوم عن الصلوات لولا الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الردع ما سقيتم فالرحمة تستجلى بأسبابه بالتوبة والإنابة والرجعة إلى الله تبارك وتعالى فيا سامع الصور ويا سابق الفور ويا كافي العظام لحم بعد الموت اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنه أنت القوي ونحن الضعفاء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأدلة ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب سواك فنرجوه اللهم أنزل علينا الغيب اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أحي به البلاد وأضحم به العباد واجعله عصمة للحاضر منا والباد أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الزرع اللهم إنا نسألك توبة نصوح قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت يا رب العالمين اللهم صاحر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات اللهم ردنا إليك ردنا جميلا يا رب الأرض والسماءات اللهم لا تواقفنا بالنصير وعبو عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اللهم عاملنا بما أنت أسف ولا تعاملنا بما نحت أهلك. إنك أستهدف إنك أستهدف نقو وأهدف مقفر اللهم اجعلنا من الثوابين اجعلنا من المتطهرين الذين لا غفل عليهم ولا هم يحتفون استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعكم وختاما نترككم في رعاية الله وأمن على أمل اللقاء بكم في إصداراتنا القادمة مع تحيات إخوانكم في تسجيلات المختار الإسلامية الدائري الشمالي مخرج 5 تلفاكس اثنان سبعة صفر سبعة جوال صفر صفر واحد صفر واحد تسعة تسعة وكان معكم من الهندسة الصوتية أحمد فاروق وقريبا في الأسواق انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا, انتهينا للداعية سلطان الدغيربي اكفون يا شباب تكفى ترى تكفى تهز الرياجين لو لا ظروف الوقت ما قلت تكفى لو الله اللي غدا في الراس تشويش شاش وتشوّش ما يركز ماشي كلا سباع فدفة عقل تحشيش أحسمني الباشا وأنا صرت ناشي كبستها السهر, السهر كان تبغى المطاريش شيء غالي وشيء بلاشي كلنا على كافه في ساعة طقيش. واحد جلس واحد مع الناس طاش شفتي منظر عبري تصوير الفلاش خلت اللي تابع المنظر يطيش كل من شفاح حصل فيه اندهاش قالي أنه عن المنكر تعيش السبب أني ما وجدت مثل هذه الأمال قل للناصح قل للمعيد هو اللي خلى الشباب يغرقون كل اللي كانت حولنا قدام قدام قدام آخر شيء في الجيب وراء كنت فاحت ونصائب فرمضان واللي معي يقول شغلة غانية قلت لا خاف تجرح صيامي يعني الخير موجود جاء رجل بأخته وبعد الكراءة عليها خرت صريعة مغمى عليها فتكلم الجني على لسانها وحلف بالله أنه ما دخل فيها إلا بسبب الرقية الشرعية قصص وأخبار وما لبث أن مكث مع زوجها ليلة أو ليلة بس أصيبت بالعين ومكت ثلاثة أشهر ويأتن بها حوسها طلقها زوجها وانتها الكلام الرقية الشرعية قصص وأخبار واحد زوجته يأتون قال والله يا شيخ منذ ليلة الحبل قال ما تبغاني أبدا يأتون ها ها ايش تبغاني قال ما أبغاه ما أبغاه أشوف وجهه أشوف وجهه وجهه كذا وكذا وهو يقول أشوف وجهه عجوز الرقية الشرعية قصص وأخبار قال كانوا بجانب بقالة على الخبر فراو امرأة دخلت على البقالة قال فأخذت أكل سكويت أوتاء شيء وهذه المرأة طرى جنية قال بتابعوها بالسيارة حتى خرجت ولما خرجت كبس عليها النور فلما آدوها رجعت فدخلتها الرقية الشرعية قصص وأخبار للشيخ مطاع شير وغدوا علينا قادرين بأيدهم ردوا بغيظهم على الأعقاب غيظه بي وأشق لهم إلى الإله وما ترى مما شر متقلبين غضابين وكفل إله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب وكفل إله من بعد ما قنطوا ففرج عنهم تنزيل نص ملكنا الوهاب من بعد ما قنطوا ففرج عنهم تنزيل نص ملكنا الوهاب وأقر عين محمد صحابه وأدل كل مكذب مرتاب. وأقر عين محمد وصحابه وأدل كل مكذب مرتاب. أشكلهم، أشكو الهموم أشكو الهموم شريم متقلبين غضاب وايضا من وما ترى ما والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته